طريق يا حي ذبطاري وأنا بين تغميط العيون ومدامعها غريب السفر والأغرب إحساس عن ناري يا كم ناس فرقها ويا كم ناس جمعها على الرغم من كمية الكبت الجباري يبين شعور الناس لما توادعها وأنا لا بكية البكي جهدي وأصراري أحسمي أنظف خلق ربي وأرواعها ترى الشاعر اللي أحب ينجني ويماري مثل من مع ثروة ويبغى يوزاها أحبك إذا ما كنت داري أنا داري أنا كل يوم أدورها لو ما تسمعها حبيبي حبيبي للوفة فبايع وشاري تخون النفوس ما لقت شيء يمنعها هداياي كتبي باقي أغراوي أشعاري إذا نفترقنا طالبك لا تقطعها تضرع بها لو ما انت راغب ولا باري لأذر أستنقالها أستنفار